أربع علامات الضمة والواو والالف وثبوت النون فأما الضمة فلها أربعة مواضع في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع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 في تثنية الأسماء خاصة أي في المثنى بقي علامة واحدة من علامات الرفع وهي ثبوت النون قال ابن آج الروم وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة النون أي ثبوت النون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير التثنية أي ألف لاثنين أو ضمير الجمع ويقصد به واو الجماعة مع أن هناك ضمير جمع للمؤنث وهو نون النسوة ولكن إذا اتصلت نون النسوة بالفعل كان مبنية وهو الآن يتحدث عن المعرب ففهم من قوله أو ضمير الجمع فهم أن المراد هو واو الجمع لأن الفعل المضارع مع نون النصوة لا يكون معربا بل يكون منصوب بل يكون مبنيا أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو ياء المخاطبة فنقول باختصار الفعل المضارع إذا اتصل به واحد من هذه الضمائر الثلاثة ألف لاثنين أو واو الجماعه أو ياء المخاطبة سماه النحاه بأنه فعل من الأفعال الخمسة وصفه النحاه بأنه من الأفعال الخمسة وسموا هذا الباب الافعال الخمسه ما الافعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه الف الاثنين او واو أو يا المخاطب وهذه ثلاثة ضمائر فلماذا قال النحاة الأفعال الخمسة فالجواب لأن اثنين من هذه الضمائر الثلاثة لكل واحد منهما حالتان ضميران اثنان من الثلاثة كل واحد منهما له حالتان فمعنا إذا أربع حالات والضمير الثالث له حالة واحدة فإذا معنا خمس حالات لثلاثة ضمائر فلذلك راعوا مسألة الحال ولم يراعوا مسألة عدد الضمائر. لو راعوا مسألة العدد لقالوا الأفعال الثلاث وإنما هم راعوا حالات الضمائر. فضميران لكل واحد حالتان فهذه أربع حالات وبقي ضمير له حالة واحدة فهذه خمس حالات فقالوا الأفعال الخمس الضمير الأول هو ألف الاثنين وله حالتان حالة خطاب وحالة غيبة يعني يمكن أن تخاطب اثنين ويمكن أن تتحدث عن اثنين غائبين فمثلا يصليان هما يصليان هذا كلام عن غائب أنتما تصليان هذا كلام عن مخاطب تخاطب اثنين ولذلك جئت بضمير ألف لاثنين تصليان هما يصليان جئت هنا بنفس الضمير ولكن في حالة الغائب ولذلك إذا كان الفعل للمخاطب بدأ بالتاء أنتما تصليان كما تخاطب واحدا وتقول أنت تصلي فيبدأ بالتاء إذا كنت تتحدث عن غائب ستقول هو يصلي وفي حالة المثنى تقول هما يصليان إذن معنى الآن تصليان ويصليان والضمير هنا واحد وهو ألف الف الاثنين ولكن له حالتان حاله خطاب فيبدا الفعل فيها بالتاء وحالة غيبه يبدا فيها الفعل بالياء نعم نعم ها لا هذا بالنسبه للمذكر اما بالنسبه للمؤنث فيبدا بالتاء يعني انتما يا هندان تذاكران ولو جئت بمثنى غائب ستقول البنتان تذاكرا ولا يصح أن تقول البنتان يذاكرا طيب الضمير الثاني هو واو الجماعه قال عنه ابن أجرم أو ضمير جمع ونحن عندنا في الضمائر التي تتصل بالفعل ضمير الجمع ناه وقد يأتي للمثنى واء للجمع وواو الجماعة ونون النسو ولكن هو يقصد واو الجماعة لأن الضميرين الآخرين إذا اتصل واحد منهما بالفعل بني الفعل ن الفاعلين اصلا لا تتصل بالمضارع إنما تأتي مع الماضي حتى لو اتصلت فالفعل معها مبني إذن لا تدخل معنا في هذا الباب لاننا نتحدث عن إعراب ن نالفاعلين تكون مع الفعل الماضي وهو اصلا مبني طيب نوني النسوة تاتي مع الماضي تقول النساء صلينا وتأتي مع المضارع النساء يصلين وتاتي مع الأمر صلينا ايتها النساء ولكن ان جاءت مع الماضي أو مع الأمر فالفعل مبني وكذلك إذا جاءت مع المضارع فالفعل أيضا مبني ونحن الآن نتحدث عن إعراب فإذا ما دخلت معنا النون فبقي من ضمائر الجمع التي تتصل بالفعل المعرب ضمير واحد وهو واو الجماعه وهو واو الجماعه واو الجماعه تاتي لجماعه الذكور كما ان نون النسوه تاتي لجماعه الاناث فتقول الاولاد يصلون والبنات يصلين طيب نترك الفعل صلى لان قد ياتي بالواو يصلون و بالياء يصلين وقد يسال سائل يعني يكتب الاولاد يكتبون والبنات يكتبن يكتبن فواو الجماعه هذا الضمير لجماعه الذكور ياتي للمخاطب ويأتي للغائب انتم تكتبون وهم يكتبون فمع المخاطب المخاطب يبدأ بالتاء ومع الغائب يبدأ بالياء أنتم تكتبون تقيمون الصلاة تؤتون الزكاة وهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يؤمنون بالله فلو قلنا تقيمون او يقيمون فعل مضارع اتصلت به واو الجماعه تقيمون للمخاطب ويقيمون للغاء اذا واو الجماعه لها حالتان الضمير الثالث هو ياء المخاطبه مخاطبه لانه لا ياتي مع الغائبه لانه لا ياتي مع الغائبة بل الضمير مع الغائبة يكون مستترا تقديره هي نقول هند تفهم الدرس. هند مبتدأ تفهم فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هي يعود على هند البنت ذهبت هذا ذهبت هي أو تذهب هي فأقول ياء المخاطبة هذا الضمير مختص بالفعل المضارع وفعل الأمر لا يأتي مع الماضي اولا ثم هو خاص بالمخاطبة لا يأتي مع الغائبة ولا يأتي مع المتكلمة لأن المتكلمة ستقول أنا انا أكتب أنا أكتب يصح أن تكون من واحد أو من واحد ومن كبير أو من صغير كل واحد من هؤلاء يقول إيه أنا أكتب فالضمير الذي معنا الآن اسمه ياء المخاطبة يتصل بالمضارع ليدل على المؤنثة المفردة المخاطبة أنت تفهمين أنت تكتبين أنت تقرأين وهكذا إذا كان الفعل كما ذكرت متصلا إذا كان فعلا مضارعا اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه فحينئذ نقول عنه فعل من الافعال الخمسه هذه الافعال الخمسه ترفع بثبوت النور ترفع بثبوت النور نعود إلى تعريف الأفعال الخمس هي كل فعل مضارع تصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كل فعل مضارع فلو وجدنا الفعل ماضية فليس من الأفعال الخمس يعني مثلا قال الفعل هنا اتصلت به الف الاثنين ولكنه فعل ماض فليس من الافعال الخمس قول هذا فعل امر ليس من الافعال الخمس طيب يقول هذا فعل مضارع ولكن لم يتصل به واحد من الضمائر الثلاث فليس من الافعال الخمس الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه ولألف الاثنين وواو الجماعه لكل واحد من هذين الضميرين حالتان حاله خطاب وحالة غيبه هذه الافعال لما ترفع ترفع بثبوت النون واضح فمثلا شرحت الدرس فهل أنتم تفهمون تفهمون هذا فعل من الأفعال الخمس لماذا لأنه فعل مضارع تصلت به واو الجماعه عند رفعه يكون مرفوعا بثبوت النون تفهمون تفهمون هذه النون تدل على أن هذا الفعل في موقع الرفع لأنه لما ينصب أو يرزم تحذف تلك النور تحذف تلك النور شرحت الدرس فهل أنتما تفهمان أحمد ومحمد فهل أنتما تفهمان تفهمان آه فعل مضارع تصلت به ألف الاثنين إذن هو من الأفعال الخامسه فهل أنت تفهمين تفهمين فعل مضارع اتصل بي المخاطبة فهل المتكلمان الآن يفهمان يفهم هذا اللغاء ألف اثنين للغاء يفهم فهل الذين في آخر الصفوف يفهمون هذا أيضا لوه الجماعة مع الغائب وهكذا كلام سه فهل أنت ايتها المتكلمة آنفا تفهمين إن كنت تفهمين ستسكتي إذا هي تفهم ماشي <تصفيق> قال وأما النون فتكون علامة للرفض في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية المقصود ألف لاثنين أو ضمير جمع المقصود واو الجماع أو ضمير المؤنثة المخاطبة أي ياء المخاطب نريد منكم شواهد على ما ذكرت من الكلام العربي الفصيح القران والحديث شعر الحكمه وهكذا من يقول نعم ولا تتبعاني لا ناهية والفعل هنا مؤكد بنون التوكيد دخلت حاره مسدوده من كلتا الجهتين الفعل اصلا مجزوم ومتصل بنون التوكيد وفيه ما فيه قل لما تقولون ما لا تفعل تقولون وتفعل فعلان مضارعان. اتصل بكل واحد منهما واو الجماعه وهنا مع المخاطب تقولون تفعلون كل منهما مرفوع على مترفع ثبوت النون نعم قال رجلان من الذين يخافون هنا مع واو الجماعه للغاية. نعم ها اين الفعل منتهون فعل ام اسم ها مفرد فعل ولا اسم فعل منتهون مفرد وايه منتهي ويختم بالو والنون فهو جمع مذكر سال بدليل منتهون وفي حالة الجر ستقول منتهين إذا هذا ليس من الأفعال بل هو من الأسماء قل كل, كل ولا تخف <تصفيق> رأيتهم يصدون رأيتهم يصدون وهم ماش يصدون فعل مضارع مسند لواو الجماعة في حالة الغائب وهو مرفوع على مترفع ثبوت أنه كلام جميل قل كل. فين الفعل بلغ هذا هو الفعل ما نوعه ماضي والشرط كل فعل مضارع قل أنت أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون هذه أربعة أفعال نعم عبد الله نعم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ثلاثه افعال مسنده الواو الجماعه في حالة الغائب نعم قل نعم. نعم ماذا تأمرين هذا الفعل مسند الى ياء المخاطبه تأمرين نعم تكذبان ذكررت كم وثلاثين مرة 31 مرة في سورة الرحمن تكذبان تكذبان مسند لأيه ألف لاثنين في حالة الخطاب نعم هو مسند لياء المخاطبة ولكن هو هنا مجزوم لأن إما أصلها إن إما أصدها إن ان إن تري أحدا وأكد الفعل بنون التوكيد فقيل تراينا فهو مجزوم وإن كان مسندا لياء المخاطبة فهذا صواب نعم وإن نعم فوجد فيها رجلين يقتتلان مسند لالف لاثنين في حالة الغائب اسلام يحافظون مسند لواء الجماعه في حالة الغائب نعم يستكبرون مسند لواء الجماعه في حالة الغائب نعم إن كنتم للرؤية تعبرون وهكذا كثير يعني كثير هذا واضح يعني جئنا بآيات كثيرة فيها وهو الجماعة مع معياء المخاطبة تكذبان مرج البحرين يلتقيان هنا مع ألف لاثنين بعض الأحاديث لا يبغيان بعض الأحاديث هذا كله منصوب حتى يشهدوا يشهدوا أين النون أين النون منصوب بحذف النون هذا ندخره لك لما نتحدث عن النص ها ستكون معنا إن شاء الله هذا حديث طيب أنا أسألك نعم يتلون كتاب الله ويتدارسونه يتلون وتدارسون هذا مسند الى اول جماعه مع الغائب نعم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه فتحسنوا زي الشيخ اللبن حسنه عليه رحمه الله يشفعان للعبد يشفعاني هذا مسند لالف الاثنين اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة تأتيان مسند لالف الاثنين نعم تحاجاني مسند لالف الاثنين يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخروم الذي يبدأ السلام يلتقيان نعم يصلينا يصلينا نن إيه نن النساء. فهذا النساء هذا مبني نعم النساء أرسلنا ورقة حديث عمران بن الحصين ينفرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون نعم حديث عمران خير خير الناس قرن ثم ياتي من بعد ذلك اقوام حديث النبي صلى الله ماشي نعم يتطاولون في البنيان نعم يتطاولون طيب ها ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى يستحلون نعم جميل نعم جميل مسند الألف لاثنين تابع بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب ينفيان مسند الألف لاثنين في حالة الغاء ماشي واضح هذا طيب حديث في يا المخاطبة ها ها الورد تحته ثم تقرصه بالماء نعم نعم أمر تطهر أم. هذا أمر أمر مسدلياء المخاطرة ماشي أكنت تظنين أن يحيف الله عليه ورسوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صح تظنين ماشي وغير ذلك كثير هذا بالنسبة للرفع فله كما قلت اربع علامات الضمة ولها أربعة مواضع المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء لو اتصل باخره ألف اثنين أو واو جماعة او ياء مخاطبة كان من الأفعال الخمسة ولا يرفع بالضمة وإنما يرفع بثبوت النون وإذا اتصل به إحدى النونين نون النسوة أو نون التوكيد لم يكن معربا لم يدخل معنى في هذا الباب بل كان مبنية طيب العلامة الثانية هي الواو ولها موضعان جمع المذكر السالم فهل أنتم منتهون والأسماء الخمسه العلامة الثالثة الألف وفي وهي في تثنية الأسماء في المثنى لها موضع واحد المثنى العلامة الرابعة ثبوت النون ولها موضع واحد وهو الأفعال الخمس طيب بعد ذلك النص هل هنا أسئلة قبل أن ننتقل الى النص ها هل هناك سؤال واضح قال وللنصب خمس علامات وللنصب خمس علامات الفتحة والالف والكسرة والياء وحذف النون وللنصب خمس علامات للرفع اربع علامات ذكرتها أما النصب فله خمس علامات الفتحة وهي العلامة الأصلية للنصر وينوب عنها أربع علامات ينوب عنها أربعة أشياء ينوب عنها الألف ينوب عنها الكسرة ينوب عنها الياء ينوب عنها حذف النون فأما الألف فهي في الأسماء الخمس وأما الكسرة فهي في جمع المؤنث السالم وأما الياء ففي المثنى وجمع المذكر السالم وأما حذف النون ففي الأفعال الخمس اولا الفتح قال بالنسبة للفتحة <تصفيق> فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء الفتحة هي علامة النصب الأصلي تكون في ثلاثة أشياء في الاسم المفرد في جمع التكسير في الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وسبق لا لم يتصل باخره شيء ننسو وننتوكيد لأنه يبنى ألف اثنين أواه جمعه يأمو خطابا لأنه يقوم من الأفعال الخمس لم يتصل باخره شيء وممكن يكون معتل الاخر وينصب بالفتحه الفتحه المقدره على الالف والفتح الظاهره على الياء والوا يدعو ويمشي ويخشى قال فاما الفتحه فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وسبق بيانه ما دل على واحد او واحد. هذا لما يرفع يرفع بالضم فإذا نصب نصبه بالفتح الثاني جمع التكسير سبق بيانه ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة المفرد تغير في الحركات أو في الحروف أو في كليهما حروف والحركات معا هذا لما ينصب ينصب بالفتح جمع التكسير الثالث الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخر شيء ودخل عليه ناصب ناصب يعني حرف من الحروف الناصبة التي تنصب المضارع أن ولن وكي وحتى إلى اخره مثال المفرد المنصوب لن ينال الله لحومها. الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله اسم مفرد اسم إن منصوب. ملائكة معطوف وهو جمع تكسير. إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشى الله مفعول به لفظ الجلاله مفعول به ففي الايات التي تليت معنا اسم مفرد الله مع جمع تكسير ملائكته نعم فعل مضارع ها لن ينال الله لحومها ينال فعل مضارع سبق بلن ولم يتصل باخره شيء خلاص فهذه شواهد للمنصوبات بالفتح اسم المفرد جمع التكسير وفعل المضارع الذي سبق باداه نصب ولم يتصل باخره شيء نعم ماذا تريد طيب هات أنت مثال هات أنت مثال حتى تضع الحرب أو زارة هنا منصوبان بالفتح تضع منصوب بعد حتى وعلامة نصب الفتحة انه لم يتصل باخره شيء فعل مضارع منصوب وعلامه نصب الفتح او زار جمع تكسير مفعول به منصوب وعلامه الفتح ان المبذرين كانوا اخوانا كانوا إخوانا جمع أخ إخوانا اخوان اخوان واخوان الفرق بين الفرق بين المثنى وجمع التكسير إن المثنى مفتوح الهمزة أخوان والجمع جمع التكسير مكسور الهمزة إخوان ثم ان النون في المثنى مكسورة تقول أخوان وأخويني أخواني وأخويني أما النون في جمع التكسير فترفع وتنصب وتجرب إخوان وإخوانا واخوان نعم والخاص ساكن ماشي فين المنصوب كوكبة تميز مفرد منصوب كوكبة إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر معطوف مفرد منصوب ماشي ودخل المدينة ودخل المدينة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة نعم إن يشأ يسكن الريحة مفعول به فيظللنا رواكدة خبر يظل منصوب علامة نصب الفتحة والاسم الأول مفرد الريح منصوب علامة نصب الفتحة والثاني جمع تكسير إنه جمع راكدة راكدة رواكد كلاهما منصب الفتح نعم حتى يأذن أو يحكم هذا مضارع منصب علامة نصب الفتح جميل نعم كي لا يكون دولة كي لا يكون المال هو الذي يعد الضمير هنا اسم يقول هو الذي يعود على المال ودوله خبر يكون منصوب وعلامه نصب الفتحه دوله نعم وما المال والاهلون الا ودائعه ولا بد يوما ان ترد يوما ظرف زمان منصوب مفرد منصوب بالفتحه ان ترد ترد فعل مضارع مبني للمفعول ومنصوب بعد ان وعلامه نصبه الفتحه ماشي جميل نعم عبد الله واذا يرفع ابراهيم القواعد القواعد جمع تكسير جمع قاعدة قواعد مفعول به منصوب على نصبه الفتحه الظاهره نعم ابتغاء مفعول لاجله منصوب وعلامه نصبه الفتحه نعم ماشي ليغفر ويؤخركم منصوب بعد لام التعليل نفتحنا فتحنا لك فتحا مفعول مطلق مبينة نعت منصوب وكلاهما منصوب بالفتحه ليغفر يغفر منصوب بعد لام التعليل وعلامه نصبه الفتحه الظاهره ويتم معطوف منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره ويهديك يهدي منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره نعم تراهم ركعا سجدا ركعا سجدا حال نعم يعني الرؤية هنا هي رؤية عين ولا رؤيه قلب ان كان بمعنى تعلمهم يبقى مفعول ثاني تعلمهم ركعة ولكن الظاهر أنها رؤية عين تراهم بعينك ركعة لأن قبلها كزرع بعدها كزرع وهذا إنما يرى بالعين لا يرى بالقلب فالرؤية هنا رؤية عين فهي حال نعم ما قال الله باطله لا محالة محالة هذا اسم لا مبني على الفتح مبني وليس معرضا فلا يدخل معنى في الباء نعم نعم واتقوا فتنة مفعول منصوب على نصب الفتح جميل في هذه الآيات التي تليت قرأت علامة سمعنا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها مفردة أو لأنها جمع تكسير أو لأن الكلمة فعل مضارع سبق بأداة نص ولم يتصل بآخره شيء هذا الكلام واضح نعيد شيئا نعيد شيئا طيب قال ابن أجروم وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك العلامة الثانية من علامات النصب هي الألف ولها موضع واحد وهو الأسماء الخمس وسبق بيان الأسماء الخمس خمسة أسماء لها اعراب خاص بها هذه الأسماء أب وأخ وحم وفو وذو بشروط أربعة أن تكون مفردة لا مثناه ولا مجموعه مفردة لا تقول ابوان أو أخوان وإنما مفردة وتقول حمواك. هذا مثن لا المفل المكبر اب وليس ابي اخ وليس اخي المضاف الى غير ياء المتكلم كما في المثال ابوك او ابوه او ابو بكر او ابو حفص وهكذا هذه الاسماء الخمسه ترفع ملوا وكان ابوهما صالحة اسم كان مرفوع علامه رفعيه الواو تنصب بالالف ان ابانا لفي ضلال مبين ان ابانا ابانا لهم اب واحد مش كده ولا ايه فكلمه ابانا مفردة ثم هي مكبرة ثم هي مضافة لغير ياء المتكلم فاجتمعت فيها الشروط الأربعة لذلك تنصب بالألف اسم إن منصوب على نصبه تنصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمس إن أبانا وابا مضاف والنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه قالوا يا أبانا هذا كما سيأتي معنا منادى مضاف والمنادى المضاف ينصب المنادى المضاف ينصب فهو منصب هنا وعلى نصبه الألف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف واذكر أخا عاد أخا مفردة مكبرة مضاف الغير يا المتكلم واذكر اخا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف نيابه عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه نعم قالوا يا ذا القرنين هذا منادى مضاف فهو منصوب وعلامه نصبه الالف يا ذا القرنين خلاص لما يجر ويسالونك عن ذي القرنين في النص يا ذا القرنين وتقول ذو القرنين ملك صالح ذو مبتدا مرفوع بالواو نعم من ذا الذي ذا هنا اسم مبني مش ذا اللي هي بمعنى صاحب لان احنا اشترطنا ان تكون ذا بمعنى صاحب فهل ذا هنا بمعنى صاحب من صاحب الذي يشفع لا ذا هنا اسم إشارة من هذا الذي او من ذا كلها اسم استفهام من ذا كما نقول ماذا ماذا اسم استفهام او نقول من اسم استفهام وذا اسم إشارة إعرابان ها أن كان أن كان ذا مال وبني كان هو كان هو ذا مال صاحب مال فذا خبر كان منصوب على متصف الألف المسلم أخو خبر المفتدأ مرفوع على مترفعي الواب نعم المسلم هو هنا أضيف لغير المتكل ممكن يضاف لنكره لا إشكال اسم جنس وما يقوم مقامه نعم ما يعني لأن والعلم عند الله لأن المبتدئ في العلم لا يزال متعلقا بالمال فأما إذا تعمق في العلم فنقول حينذاك ذو علم فهمت ليس في البدايه فمتعلق بالدنيا يبقى ايه ذو ما يجب الامثله التي تناسبه لما تتعمق ذو مروءه ذو شهامه ذو زهد ذو ورع ها وهكذا لكل مقام مقال ماذا تقول اسكت نعم اخي لينفق ذو هذا فاعل فاعل الفعل ينفق مرفوع بالواو نريد إيه أسماء الخمسة المنصوبة ذوى مثنى رجل مرفوع بالألف نعم فاعل مرفوع بالألف نعم هذا تقول يا ما سمعت إلا واها واها <تصفيق> ها وأين الأسماء الخمسة فهى طيب ماشي هو صحيح كما قلت اسم ليت مؤخرا منصوب علامه نصب الالف لوفاها ماشي لا هو يقول ليت لا ليت له ليت له فاها ازاي عنا يا ليت عينيها لنا وفاها فاها نعم اسم معطوب نعم ليبلغ فاهو وما هو ببالغه ليبلغ هو الماء فاهو مفعول بمنصوب وعلامه نصبه الألف أتينا الآن بأب طيب أخ واذكر أخ عد أخوك مرفوع خبر إن اخي مجرور من أخي واذكر أخ عد هذا المنصوب و هذا اتينا به منصوبا يبلغ فاه وهذا الذي ذكره و ذا بقي حماكة كل نعم إن حماكة رجل صالح إن حماكة نعم اسم إن منصوب علامة نصبه الالف نيابه عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه نعم امثله اخرى ها كلام سهل سهل طيب نجمل ما تحدثنا فيه اليوم تحدثنا عن تفضل يخرج في العاشره إلى الثلث طريق منها طيب استعن بالله واسرع نعم أصحاب القطار ينصرفون مأجورين تحدثنا اليوم عن العلامة الرابعة للرفع وهي ثبوت النون وذلك في الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وطبعا لم يأتي قبله علامة أداة نصب لأداة جزء وهي الأفعال الخمس المرفوعة ثم تحدثنا عن علامات النصب الخمس الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فلها ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع المسبوق بأداة نصب ولم يتصل بآخر شيء العلامة الثانية الألف ولها موضع واحد وهو الاسماء الخمس يبقى معنا الكسره والياء وحذف النون نتحدث عنه ان شاء الله عز وجل في فيما ياتي نعم نعم ادوات النصب نصب المضارع ان ولن وكي وحتى ولام التعليل عليك يقول ارجو توضيح كيفيه الامتحان وكتب الفا بعد الواو هذا خطا املائي ارجو هنا الواو واو الفعل وليست واو الجماعه فلما تقول ادعو وأرجو وأعلو بالواو فقط هل يصح طيب هذا بعد السلام عليه الصلاه هل يصح أن يكون جمع مؤنث سالم يعرب بضمه مقدره نعم يعرب بضمه مقدره إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم تقول هذه كرسات كرسات خبر المبتدا مرفوع علامه رفعيه ضمه مقدره لمناسبه ياء المتكلم كيف يكون بنون ملحق بجمع المذكر السالم هل يرفع بالواو نعم هو يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء الاسماء الخمسة اذا كانت مصغرة ترفع بالضمه دائما تقول ابي واخي وحمي لا إن كانت مرفوعة ترفع بالضم إذا كانت منصوبة تنصب بالفتح يقول وإذا كانت مصغره هل يقال أخي أخيك أم أخي جيك هذا على حسب العربية تقول هذا أخيك وإن اخيك وسلمت على اخيك هل يصح أن تضاف الأسماء الخمسة إلى مبني أم لا بد أن يكون ؟ ظاهر ما تضاف إلى مبني ضمير أبوك وتضاف إلى معرب أبو بكر قال تعالى أن كان ذا مال وبنين هل ذا تعد من الأسماء الخمسة؟ نعم خبر كان منصوب علامة رصبي الالف. هل يجوز في قول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام برضو كتب بعد يدعو ألفا أن يقال يدعو فعل مضارع مبني لأنه دخل على ياء الغائب لا يدعو هنا فعل مضارع معرب ومرفوع علامة رفعي الضم المقدرة للثقل كذلك قول تعالى ويهدي إلى صراط مستقيم يهدي ايضا مرفوع علامه رفعيه ضمه مقدره للثقه الاعراب مختص باخر الكلام كيف ترفع أخي يوكا للضمه هو اخر الكلمه اخي يو. الكاف هذه كلمه اخرى يعني اخيك كلمتان اخي وكاف الخطأ فنحن نقول اخي ك اخي ك أخي ك نعم الكلمة الوحيدة التي يكون الإعراب في آخر حرفين منها كلمة امرؤ على الراء والهمز امرؤ وام وامرئ كلمة الوحيدة التي يكون الإعراب فيها في آخر حرفين جاء في إعراب قام أبي أبي ترفع بضم مقدرة على قبل ياء المتكلم منع منذ شغال المحل لأن يا المتكلم يناسبها الكسر ما معنى ذلك هو واضح ياء المتكلم يناسبها أن يكسر الحرف الذي قبلها فتقول أبي حضر أبي أبي فاعل مرفوع بضمه مقدره للمناسبة يعني لم تظهر الضمة ولكن كانت الكسره هي الظاهرة الكسره لمناسبة الياء والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى رجل ترك الصلاة مدة سنتين وتاب فهل يقضي ما فتاوه أم يكثر من النوافل قولان لا للعلم قول الأول يقضي والقول الثاني يكثر من النوافل وهو الراجح لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهو تركها حتى خرج وقتها إذا لو صلاها ما تقبل منه فعليه ان يكثر من النوافل والله اعلم